من وسط ظلمة الليل بل من سنة فاتت شفنا شرارة نور وسط السكوت بانت بالعلم ويا العمل والصدق والإخلاص دارين قتلنا نور للأمل سابق من وسط متل ليل بل من سنة فاتق شفنا شراره نور وسط السكوت باني بالعلم وي العمل والصدق والإخلاص ضريري جات للناس نر للأمل ثابت خلي الأمل موجود في الصبر وكفاحك طول ما النفس موجود في فرصة لنجاحك خليتنا نعه الخير من غير ولا تاخير ضاريني كل الخير زودها بيمانك من وسط ضلمه ليل بل من سنه فاتت شفنا شراره نور وسط السكوت بان